يعرف المجرمون بسيماهم فأخذوا بالنواط والنقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه الجهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي فيهما من كل فاكهة ازوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش كنبان تطايلها من استبرق وجنا الجنتين دام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما مثه الناس قبلهم ولا جان فبأي آل إربكوا ما تكذبان كأنهن ملئ قوت والمرجان فبأي آل إربكوا ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان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 فبأي آل